الرحيم الغفور، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بل ربي لا تأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنهم إثقال درة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا. I oczywiście Alladina, الذي أرسل إليك من ربك هو الحق ويهدي ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل دلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق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 شاء نخسف بهم الأرض أو نسبط عليهم كسفاء كسفا من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 يعملون له ما يشاء من حاريب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وحدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور قد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال 110. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العدل وبدلناهم جنتين جنتين ذوات أكل خمطي وأثلي وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل الْمُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً قُرًى ظاهرة وقدرنا فيها فِيهَا السَّيْرَ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا جعلناهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صفار شكور ولقد صدق عليهم إبريس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان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 Qul wa inna وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا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 يستضعفون للذين استكبروا للذين استكبروا لولا انتم لكم المؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا ان نحن صددناكم عن وَأَنْ الْأَغْلَالَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يقربكم عين 119. يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا Wszelkie prawa 119. للذين ظلموا يقول وقالوا ما هذا الا أفكون مفتراء Nie wiem, co to jest. Zdjęcia <todic> 112. وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يخذف ربّي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قليل. 129. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم, كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك